وهل يجوز للخطيب مثلا أن يطلب كوب ماء إذا شعر بالتعب فوق المنبر أو أن يأكل شيئا لا مانع من طلب الخطيب ماء ليشربه أو دواء ليتناوله وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر وأخذ الحسن الذي كان يتعثر في قميصه وأجلسه إلى جواره وهو يخطب فالخطبة لا تبطل بشيء من ذلك لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالكلام العادي ولا بالحركة مطلقا والأولى أن يكون ذلك عند الحاجة وفي أضيق الحدود وللعرف دخل كبير في هذا الموضوع والله أعلم